أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِنْ مَا إِمْمَهِنَّ فَدَعَلْنَاهُ فِي قَارِنٍ مَقِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَبْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ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 وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين